بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتسقين ولا عدوه إلا على الذالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض قال المؤلف رحيمه الله تعالى باب الحكرة وتربصي انت إن, إن شاء الله تعالى القريم لو اطيها ذلك وقدم بيسا شاء الله تعالى دل مرضون على اللقم الله قال النبي و هو يري في الغجل ان الله يسقو اسقناده على رجلن كلا طعام الراشن بتاعه وكسو يسيمينو حقيسا و لغريمه غريم كي مر خيسا مر خاسو على الغجل من بو مر خاسو ويان او يسقناده طعام الراشن مثل ذلك طعام الراشن كاسوكلا فقال الذي كي و عليه دشيص طعام الراشن ك و luqadii miyee ki deynta kulaha wuxuu ku yiri waxaanu kan iyo waan kugu wareejinayaa ala qadiimii mid amaanigu mar qasuxan waan deyn kulayahay calayhi dushaysan mid subtaamaad qashin oo kale alladii qashinka soo la kaade ku suunaada calayada dushayda yahiin waraajin qadiimii kumarkaa ka deynta mar وذالك ارقاس وحويا بيع الطعام الغاشم للابنؤ قبل ان يستوفى انت ومل قادن كور فان كان الطعام الغاشم قد دياي سره فمن مرقاس وحويا ان سلم حينون مد ائاما هن او حال امرقاس حاله او حاله فلا باس ديبات ما ان يخير انه هو راجبهه غريمهه غريمكسا ليس ببيع بيع ماها ولا يحل ماها بيع الطعام قبل ان يستوفى انت وأن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك النهي ديسي عن ذلك كانه غير أنه العلم علمكم قد سمعوا غير أنه العلم لكن علمكم قد سمعوا وحسوا وافقين على أنه لا باس ان تباتوا خصونن بالشرك وحا وادا وداجي وتوليتي وراجنتي ولقالتي قالوا بمعنى وحلتي في دعام وغيره غيرك قال مالك وحر ودارك هذا قاصو وحويا ان العلم علمكم انزلوه ويد ويدجي على وجه المعروف وج معروفة هو يحصان بيك سوق عذين ولم ينزلوه مين الدج على وجه البيع وج بيع أو بيك مين سوق عذين وذلك انقاسنا مثل الغجر وابنين اوكري Yusalelli fu markqaas xaawayan hor mar sana yaad dahimima daahim. Yuslli fu hor marun ayadhaad dahimima dahim, aan noqaassa oodhiman, fayoqdoda loo gudaya darahhimima daahim waa zina tangoo markqa lamiizaamiy, oo dhammay siran fiha dhaxxa ganna fadolung oo kusma yaha ذلك الرقاص فيحل ذلك له فيحل له ذلك الرقاص يعني وقتي او غاريه ويدوس و بنانانه استر من الدرهيمه اما فيحل له حلال بما مر كما كنا ذلك الرقاص way juso hab bananaa way juso weenoo bananaa walaw ixtara hadu sooyub sala mino hin qaddu kasooyubso daraahim daraahim oo qasno markaa dhiman bi waazina timid dhomayso oo kaga sooyubsado nabii xil la daari kaan qas xalaal ma noqonayo walaw ixtara hadu shardiye allee du shiisa hina as salafo قال مالقو حوالي ومما يشبه وحشبه وحكم من ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وديل عن بيع مزابنت بيع مزابنته وأرخصه فصحي في بيع عرايانه فصحي ويأي من تمر بخيرسها قمد تانك دي من تمر التمر وإنما فرضي قوالك لقيه بين ذلك الرسول أن المزابنت مزابنته بيع وبيع على وجه المكايسة مكايسة مرخوة حال إلهة meerkasi walay كان waa aqga waxa kalleydaha markqa wana wa aغli qof wax ku qaadana iyo kalleh iyo marka tiجارiya ganasi. kaayasada waxaaw kal ladaaha a وجهhil kaayastti waj marka naqsi ku jro iyo wattiجارati marka ganasi markqa. Wana bayal الأrayana wa على وجه المرو في وjروuf wayaan la kaayasa tafihi wax qaala maaligu xuro walaan bagii mahboon aan yash tariyo inuu iibsado rajul nin ducaamad qashin beer qubci mar qaar qubii cafarnelada meel oo bi 100 isticmaalo meel oo bi kasir jab oo min dirham min dirhama arayay oo dee inuu siiyo bidarika ka ducaamad qashin ilaa ajal muddo laga gaaro wala ba balasiya dirham dirham wuu yaqodo qaadana dirham barki bisagu bixiyo markii hore eegana dirham dhameystiran dabaalasi wuu yaqodo qaadana bima baqiyo la wixii uu haray markad bi kasr qayb aw min dirham indirhamaa ila ajalen muddo laga gaaro samayo ba dirham dirham balasiin wuu qado wuu yaqodo qaadana bima baqiyo la wixii uu haray min dirham درهم في وحي مرقص حاويان وعلى الصينة لكن qayb hadda waxa doona alaabada labaha kimid uu ku qaato laana uu aaqdalka kasra qaybtu bixyaladi ka soo xalay duushiisa fidata fidataa marqaa waxa كيس qaadaa bogiye dirhami dirhamtiisna marqaa soo dhin لا ku qaatay salcatan alaabada la baas bi wahdiba ataq masuuna yaani qafi hawiyan haddii adra lagu dhibo laasiin alaabada uu ku soo siiyo laakiin alaabti uu ku wada ku أن يضع الغجل في الدجية عند الغجل كالأكتسة دلهم الدلهم لما يأخذ منه كقاطب الغبعين دلهم غافر ميل رضا ميل أو بفرثين سلح ميل رضا ميل أو بكسر لما يجب معلومة لأيقانه سرعة أراض معلومة لم يكن مرقونا في ذلك كسعر سعر معلومة لأيقانه وقالت رجل شنو دا خذ وان كا قادنيا منك حقاكا بسعر كل يوم مالن كس السعر كو تاغي هي فهذا لا يحل حلل ما له مجهود باكو تاغان لانه غرو وكذ وكوا واي هي يو يقل مرغه مرده ويراني ويكثر مرغه لمن وفر ولم يفطر القاده الله ولا قصرت كذاك ياكلا تغان بكوميده كلاتقن اراه بي معلوم بي على قرن يما قال مالك خروان باه قف تي بي دعامر راشن ولم يشت ولم يستثني الخسر الغيب منه حقيس ان كسور قيب شيء ان وخبا له ص ظاهر يشتري منه لكي شيء فانه لا يصلح له وصوبده ان يشتري ان كسيب سنه من ليس عشان وحبه الا ماشين مويانا كانه صنا دي كانه هذه يجوسكوا بنالهويسق اي يسطن يمنه وكسر ريبه وذلك هن حصل وحو دحى لما كان اي يسطن أن يستطيع أن ينقصره من حقيسة وذلك الثلاثة أصلاح الله ومال يفرمادون وحكاسي أصلاح الله ومال يحكاسي يبنى أن ينقصره فإذا أدعوك الزياد على الثلاث يصعل ذلك المزابنتي بيع المزابنتي ما شيء يقرأ لكراه يسلي فلا الله محبانا أن يشتري أن ينقصره بسنا من حقيسة شيئا شيئا إلا ما شيء محبانا كان هذا يجوز يبنى الله يسجع أن يستطيع أن ينقصره لوسس ووياني يافما دونا وهذا الأمر امر خاص الذي كيويان لا في اختلافنا خصنا عندنا نغتيضا واي هلق ونظار نضلها ماداموا شعلان يرضينا قال رسول الله تعالى باب الحكرة وتربصي هل الله تعالى وحكره هذ ليا حكرتي وا اسم من يعت من احتكر الطعام اذا حبسهه اراده للغلبه الاله و هو اسمه يحي سيدابا المدخص حويا قفكهيده الطعام كان مرق حباسه و مرق او دوليو ان مرق قال وبو لسغيو وحيده المدخص حويا معنوه خنقريا قفر راشن بدن بوليهي راشن كي بدماء ولييهو خوسينيا راشنكاس dadka uu diidaya oo ma siinaya kamana iibinayo wuxuuna la sugaya waqtiga inta uu qaliyo boo dadku uma mar qas suxawayeen aynad qashim haysan waxay sawona qalo oo noqdo qarin oo noqdo la waayo taas uu la sugaya marka mid jumladti hada markaa wuxu sameynaya waqtiga iyada inuu la sugo إلا خاطئ ما وكيد استبا إلا مكرده يسوياني وكذلك لما صلى الله عليه وسلم وحسنا مرخص من حديث ابي امامه وحكى النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله أن يحتكر ان يحتكر, يحتكر الطعام وايف مرخص وحي صادرتد وبنانا مرخص وكذلك مبيغه وحكسون من احتكر على المسلمين طعامهم رمى يموت حتى يضربه الله بالجذام او الافلاس قف كما قال سوحايا المسلمين كحباس الرقاشنكس كاني وياه وقتي لو باهن ياه وقتي قال للسوگیا امر قال انه دبير سمعت إلى الإله سبحانه وتعالى لإله إله إله إله إله إله سبحانه وتعالى أما إله إله إله إله إله أهل سبحانه وتعالى حديث كبير مجهة سوصة رفيا سناني الحديث فنبع باركة قصار وطيمر قايدة باركة الله يحتكن إلا خائد دعون رواية سواصح رواية لكن ضعيفة جلق يضي يو سعيد منصيم بإصلاح حديث في مر الصلاة وليه مرخان نبيغو خول이사 سلامن احتكار فهو خاطئ مرخان من احتكر فهو خاطئ رواه ضعفها قسم بيس ابي سندي اساسيدا هم سندي هم بلادوس كده سو عمرقه مركا احتكار كان لفتيسا ويه حق اودق تربس كنا وسغشو اي قف كو الانتظار مركا وا مخي وعطف التفصيل وحويه قانون مرخه عطف التفصيل بوسكن نقنياو birnahna marka ihtiyikaro iyo marqa tarabso waayso midon ihtiyikaro wanaagsan key habaaso oo dhigato weeyaan oo dadku ku qulato abdoonta dadka inaa marqa ku qaliyeysa weeyaan laakiin oo raashin qaliysa keydeyso oo meeliska dhigato talo uga diidano laakiin dad iyo u baahannaa caabi weeydo waqti aragnaad la sugayso awarunta dacada baal ku qali wasuuga shamar khusuuga الأثمان al-asman laagu hina qaliyo baan baabul hukrati marxa kaydeysii raashinka lakeydeysanay iyo watarabo si suugashadii weeyaan macna waye waye wuxuu haddhayli yahiyaa an malik annahu balagoo malik waxa soo gaaray annuwaru khataab qala wuxuu ila hukrata kaydeysaanaga لا يَعْمِدُ الْغِجَالُ رَقِيَلَ أُقَسِّمْ بَيَدِيْهِمْ قَعْمُوْغَ وَكُسْوْنِيَّهِيْ فضوله فضوله وحده يراءه أي زائد ح... وحوى زيادات عن ح... من حاجاتهم وحي يراء الله يراءه كأدنت وذي يباهي ذوه وحي يراء الله يراءه كأمر قام إلا ورزق الرزق وما قسطيان ومن رزق تا سو نزل سو دغي بصاحتنا بصاحتنا الظلات كيغا علينا دو ولكن ايما ما مثك سو سوجي ايما جالب مثك سو جلب سوجيدام على عمودي كبي دييب بيرقيسا دبرقيسا وانا في الشتاء وقتها حياها يوصي في ألغة ديالك انتبا فذلك كاسي ضيف عمرها عمر ضيف كيسية مرتدي سيوة فليبي حقي بي كيف شاء الله إلهي السيد والدونة وليمسكها يستكيف شاء الله إلهي سودان مرقا هذا الكبير تعور وخطاب وحويا بيها قبائصة متصلة صوري مرقا وحويا محديدة يا مرقا annu xilayay maana haddii ayagu haajadooda wax dheerada haysto oo baahidooda wax badan qacmiyooda ku haystaan u qasimaayaan anaga ruxiq arsaaq walilaahi oo duleedkayaga soo dagay intay murqa saxwaan qaataan oo murkay iibiyaan oo iyo iibsiir aan marka de xadaasimaayaan inta dadkan marka baahi oo anaga suuqayaga yimaadeen haruurta yaalanta iibsadaan oo kadibna waaqi la waaye ayuu qaliyoobaa de waga anaga noo keenimaayaan yaanu xuleeyahay ila yaa duus u xitkaaroon ila sharoo min saaxatana oo banana inay keedeystaan markay ka intay yibaadin suuq ay ka sida u qasnaan la banana wareeyahay laakiin oo midkaso oo rish soo jira degacna magaalo intu ka soo galiyo arsaaq kadibna marka soo xambaara ama soo oo xaq tarab iyo rgafad iyo masati iyo dibaato markaas xawayaan kusoo qaada marka dhawrtii saasna uu kusoo qaado dhawr qoyska soo sala uu markaas marka ama ma hanaqoto markaas xawayaan yaacne jiiraa hanaqoto waqti dooniba hanaqoto ka soo jiide marka amruno ibn khadhabu marka wuxuu u ibn khadhabu yahay dayf iyo martuule yahay wa khas iyo dhayfkaygi oo ana ilaannaya wixuu jeedaa Umar waxa ta mar khas yaacna yamnauhu min irada ijbarihi cal bay'i lagu qasbi maayo inuu bay'an iibiyo lagu qasbimaayo lagu qasbi maayo kaasaga mudayahay eeg laba ikhtilayishin midii waa midkan isagu inta harsinka yaale ya harurka yaale to ibiyo meel diganayo o waqtiga qaar iyo uga lasugayo dadka u diidan kaawas weeyaan mid kaaw mid is soo inta halka kamoonay iwiin magaaloyinka la inta kasoo iibsaday uu soo qaatay ayuu suuqan madheera ka yany kaas markaa waa kal jaalib ka kamuu aan isaga bulayay ana ilaalin laayo lagu qasbi maayo inuu hal urka wadanka ka keeno wadanka keenay inuu lagu qasmaa yuleya sawadax ma sida مرقكاسي امهكيدهس ام حد ايود لياه مرق وينه صاينه مرق وحول الله يعمد الرجال رغم قد سيان بيديم فضول وخذيرات او كسمي ميم اذهاب هذا هبتسقتك نمياه فضول وحباشودا ذيرات كمرق او اذهاب وجمع الذهب ويان كاسباب جمع ك... اسباب آه... واي اللهم الصعام وادع الكثرويه يعني من اذهاب الذهب يفربدنا وياه ذهب فربدنا وت معناها من اذهاب الذهب يفربدنا منت وحي بيان ليس وح قيرات سي قعبها كو سون بداها لا يعمد الرجل باليدين فضول وحدره كو سون واي الى رزق الله الى الرزق المرقى وادع الكثر المرقى واي جمع القله و بس امرقه جمع القله هو 82 وسمه ماها سوق الكفنون هو افرد وذم الله جمع القله هو افرد وذم كل امرقه جمع الكثرها 82 وسمه ان شاء الله ثم فعل ثم تافعال قال جمع قله ابن مالك اسيده أعنسوا عنه ولكن أيما وحيوا إلى رزق <تصفيق> رزق ومن رزق الله إلى رزق سكبه ونزلوا سوداء بساحتنا أننا الضلات كيانا فيحتكلون هذه المرخة حباصان علينا الضشاة لأننا حباصان تهاب من يلينه ولكن أيما جالبين nit kaso oo marka jaalib oo ruxiq soo galiyo Madiina kaaso jalaba soo jiide marka calaamadi kabi dihi beerkiisa dhawartiisa waa dhawartiis ku soo qala calaamashaq macna fashitaaya hagaa oo yoo xusay fi diyaar mid doonaan lugteey fadarika kaasi dariifo umar umar martiisi wayaan falyo bi xaybi keyfa inshaallahu ilaa soo doono wuu yirsku hayso keyfa inshaallahu ilaa soo وحدثني عن مالك يونس بن يوسف يونس بن يوسف بن حما... حماس بالإلها يوسف بن يونس وحمد يونس بن يوسف بن حماس بن عمر اللي في المدن بالإلها ومن رواة مسلم يغيرك ويغم نحبانا في الثقات وكل شيئا وآيه اللهم استعم أنسعوا نمرك وحبيل المركز بحوية عن سعيم وصيبا عمر وخطاب مرغة وصمر بحاط ابن ابي بلتعه وهو يسون يبيعي ويبنيو حاطب ابن ابي بلتعه وإيها مركة من عمر ابن الله خمي وحليف بني أسد بذر يغير كذبك يبقى تاي صدن يا شامر كذبك يبقى تاي صدن يا شامر كذبك يبقى تاي جلل كاها هذا القرآن الذي كنت سودتيه أي هل الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة مرد بحاطم أبو يبالتع صامر وهو حاطم يبعي من الزبيب الزبيب له سوصناد السوق فقال له عمر بن خطابا كيري إما أن تزيد إلى الزيادة في السعر سعر قينة الزيادة وإما أن ترفع لك الكريار أو ككعب من سوق إلى سوق والله أعلم بأن نقول إما السعر قطنسو إلا إما عمر قطنسو إلا iya umar ajibo ha mootay marka wuxuu ku haysta marka suuqa dadku waxay sameeyeen dadku qiime ku iibilayeen isna si dadka looga yimaado kariyo wax looga iibso qiimo ka hoose ayuu ku iibilay wasay ma hada sameeyno dukaanada isku shidha arsoogu idaana miisane ayaa waxay sameeyay marka isagoo aamisan koorkii kiin xagaa oo kanna soo mooto alaabta is yar qabayta oo iska xanaaqiba igamaada yuusuf Isku ariyo igamaada yuusuf maamur qasax iyo fulayba taa u ma taran soo arigu marka waxay sameeyaan marqan kan waxa uu siinaya midna waxa weeyaan 10 karriyaal ayaalkani isagu marqan wuxuu siinay marqan waxa weeyaan xaqa waxay ku jirtaa marka doqon iyo ku jirtaa way ma اللهم استعن نحاول قرييه بيد عامل يحسد و دلي باميه و خالك روغي تاغي حسد و اددي مداميه او بوخيه او مرخا سحويان فول اه ها اللهم استعن واي مرخا و خوك ييره روحا كبخو دتي ها لو غوين لا مسوقا نوغا كعني ياهو اما مرخا من سوقنا سوقي murqasur kham qaybo qaybiyaan murqasidaba waxa jira laba loo qaybiya م wax jira murqas xawayaan sideedaba waa in murqas xawayaan dadka suucd qoga murqas inuu hoos uga dhigo dadku waxay ku iibelayaan ka isaga waxa la amray sidan أموالك إرسوكا وعندما صدّح بابا من سأل الله قسوكا كون في تبيين السعر الذي يؤمر من حتى من حتى عنه أنه يلحق به سعر كان قفكا ومركا سحاوه يهو سعر الانضيين وحليسي يطلب محيان وعندما يؤمركا إن الله عدا يمعناه وعندما في تبيينه من يختص به ذلك من البايعين قفكا أرلتا اللقور إن نقضي أو البايعين كميدا إن الله عدا يمعناه صديقو خوينا في طبي في طبييلي ما يختص به ذلك من المبيعات ارا بتلفت ان ان لدينا نوعان صا يادوا اميد مرخاسين تامر خالك يدق مدك لا يد تامر خايره سعر كلاودنا وحا و سعر ان مثلا داتكو اي داتش وحا ويان سوق واخو يبينيا لو سعر غويو لو يراو ان تاشيغ ما دافين كارتين ان تا حاج ما دافين ina umar ibn qasim ibn an-qaba dadka suuqa wax ku eebsanayay maharadaha inta loo tago intaa waxa ma dhaafin kartiin la yiraahdo arinta asim ibn bananu suuqaba sida waxa kale oo qaba abdullah ibn umar baqaba salim ibn abdullah ibn umar baqaba qasim ibn muhammad ibn bakr as-siddiq baqaba wa hafsa sahi arinta noo mas'alada madkhoob ar mas'alada iyo noocas xogoo khilaafka marka isku waxa wayaan khilaafu kii jira marka oo waan ammadka ma mushaafi laftiisa oo dadka maadaan waaqo gi u yahay xaqooga loo xaddidi karo sadidku waxa weydaa ma taksi wixii ha laqdo ama han noqdo gaari kale oo istirkaab ha noqdo ama han noqdo madqad suqaana noqdo ama bakhar ha noqdo ama deeslaan welaha waxa la fadhida ha noqdo nooc doonay han noqday marka saxa weeyaan taasimo qabo loqonaysay ilaahin waxay raamada waxo qogiyahay yaacna iyaga marka yabi cunnaaso amwaalahum ma yaa ala ma سادك يا يقال لمن يريد أن يبيع ابي مما يبيع به الناس بع كما يبيع الناس وإلا فخرج عنا ساسد الجزري حديث حجه مرقب الدوري يترمي ابن ماجهي سو ساارين رضي الله عنه وارضاه حديث جس وحاوا كسو قال غرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المصاعر القابض الباسد إن وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مان وحول أن أنس بالمالك سعر كما وقت النبي كركعي عليه الصلاة والسلام كان من الضطف وحيراه دواكرا وقالي wa sa'ayna garo mine no sa'r goobi yirahen qurxa mafasa waxa wayu fiiy nabiga sallallahu alayhi wasallam allah wa allah sa'r khadra weeyan isagaana wax qabta isagaana ilaha wax fadhiya subhana wa ta'ala anuu la waro inna illaha illa kulmo hal qaf oo waxa wayan dulmi i haysta ula jira warta ama dhig ka noqota ama maala noqatay nabiga sallallahu alayhi wasallam hadithka uu dawud ba soo saaray raqamka hadithka saddex kun iyo afar boqol iyo kan tan iyo ku wakaaliko ha soo saaray albu turmidi 2311 wakaaliko ibn majah 2200 sanankiisa marka imam turmidi ra hadithka waa marka awl hadiiska uu uu ay suuud noo wariyay marka hadiiska waxa laga qaadanayaa inuu noo iwaan kusiiro ora guul karno sababtoo ah nabiga si xamaajir markii lagu yiri Allahu al-musayyiru wukoo galgaleeyadubii sallallahu alayhi wasallam al-qaabid wal-baasit bis ismu wasayyir dun marka hadiiska هل يمكنك أن يكون هناك مرخة؟ هل يمكنك أن يكون هناك مرخة؟ وعامة الفقهة هذه سلاء القرن ويكون هناك مرخة وإيها الله سعى وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوه أن عثمان بن عفان كان روحه ينهى كده عن الحكرتك إذنك باو ما شبه باو يجوسو بلنان او بيع الحيوان حيوان كان يبيعه بعضه بركي بيع بعضه بركه الا قويبيه يوصل في فيه اي مرقاس خويان ان حرم الرصده او حيوانك لفتيسم مرق لا سي حرم الرصده مرق او قف انت عدي ديبس لاقغ او نوعا اي النوعاسا اما لو نوعا اي نوعاسا اي كانو كسيرادو ستريم كم مرقها معناها حيوان كأي بيان جوازي السلمي في الحيوان تأسوه كهده يا مرقا مصنف كبابك لما يسألوه كوش يقدونه إن شاء الله وتبارك وتعالى المسألة له روا بيع الحيوان بالحيواني كاوو كوش يقدونه واي فانه يسألوه كله خلافه كديره خلافك إلا لو حينو كصو مرلي وحاوليان اللهم السعان في باب كتاب البيع أول كي باب وبيع العربان حل كاسينو كصو مر لامرقا أرد أنه عاس إلا وحقوه خلافه كدير هذا هو صوامر للمرخة خلاف إنه كجيره ومرخة صحوية إلا مذاهبته أي كالصوائين أن بيع الحيوان بالحيوان مع اتحاد الجنسي يجوز متفاضلة إلا المرخة بيعه يجب إسكت جنسي أيهين هبنين لك رب الصنخير إلا المرخة مذاهبته بركوض أي قمان نقبدا عند أئمة الأربعة اي نو صامر المرقه فباختلاف الجنس في البوله مد يلو جنسه هاد الاختلاف سي يهدون لكن جنس هادو اسكميد يحي ان المرقه واخا وياه مسالده خلافو كتجرو اي نو صامر للمرقه يدان بيعنا هادو نصي يا ما هي هي بنانت حيوان المرقهس ريبا انين جلين عند الشافعي رحمه الله تعالى ايماكلنا ان بنانين صدخ امامي كلا ابو حنيفه مالكيو شافعي مال ابو حنيفه أحمد رحمه الله تعالى صدح لها سئة القوان إنه بيع الحيوان بالحيوان نصيئة لا تجوز إذا مشافعين مش وقبوا بيع الحيوان بالحيوان نصيئة تجوز ويبناطع إليها رحمه الله تعالى ويباتحاد الجنسي ويبناطع إليها لكنه مالك مركو باتحاد وحايا كان يمس ألذا إيقروا كهد الظنائم انزل اختلاف الصفات والمنافع المقصوده في الحيوان بمنزله اختلاف الجنس صفاده او اني كلو دوي هيي الجنسي اني كلو واسكوميد بوليه او لمده تلمامد حداي كلو دوي كان ما انو جنسه كلو دوي يها لا سوقادايا بيع الحيوان بالحيوان نصيعة باتحاد الجنسي مرقه فسلوا لبادوكال دونا مرقه في الحيوان مرقه وباب خرج اسمه كال قال رحيم الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن صالح مكيسان صالح مكيسان المدني عن حصن عن حصن بن محمد بن علي بن ابي طالب ومحمد كي ابن الحنفيه لو يقاني هي وياله لهم أن علي بن ابي طالب انا علي بن ابي طالب باع وحي بجمل اور وله شيء يدعى لوغيري حسيفير مجيسله دحيشرينا بعير الله باتن اور الى الى اجل ودل غاوره اور بو ايبي اور تي مرقو ايبيي بيع الحيوان بالحيوان النصيئه تويا قالوا اور سينيا ماركا و خريا وحدي كانتين ماركا سخوياان لباثن اور بو كلين ماركا ايكينا ماركا لباثن ايش عمقولي هاو او د يلواتن اود با لسبيلين يا فيل مرخه لما الحيوان بالحيوان النصيقه تويتاله طويل كوامه ثانيا بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ويكل بديه يدينا واي هي المساله لا يستبر خواسذا ها waxay jiraa marka waa dixtilaaf injaa waxa ay sifato iyo منافع مقsuda fi xayawaan bay leek awr kan iyo labadanka awr baa wax ugu sifadooda iyo مناfiicooda ay iskhilaafsan ama waxu iskhilaafsan yahay ama iskhilaafsan yahay marka waxa hawiyan sifad iyo maamooda iskhilaafsan yahay labada أي من برين يا مرخة رحمه الله تعالى وين برناتها إبناء يا مرخة حافظ المحجر عسقلاني رحمه الله تعالى في التلخيص الحبيل مرقوكاهد لي مسألة مرخة مجلسة سبحانه السقال وقل السقال الشرن يلح مرقوكاهد رحمه الله تعالى وحولي في حديث الباب انقطاع بين الحسن وعلي حسن إيا علي مرخة حسن بن محمد بن علي بن عبي طالب إيا علي بن عبي طالب انقطاع ما كنت لبسانتك وحبا ونحجب لي حسن وقدروني عنهم ما يُعارضوا هذا حديث كميتك ورمانا ايانا وقال له ورئيه ورئيه ورئيه ورئيه إصلاح حسن قبع حسن قلت لفتيس يا مرخي اسخلاف سن معناه عبدالرزاق صوري من طريقي مسعيد المصيب أنه كراء العلي أنه كره بعيرا ببعير غيري هالبعير إلا الله أقول نصيئ بن نصيئة ابن عبدالشايبه يصنع صور همي وكا وحال لقد جمعينا يا مرخوام حي لماذا وهذا مجمعني يتوكر عليه السنية عليهم الظالب وإذا تحدد منافعهما وإذا تحدد منافعهما والذي أباح تنوب باللهي الأهلك وإذا اختلفت منافعهما قال رحيم الله تعالى وحدثني عن مالك النفعين عبد الله بن عمر اشترى وصيبت الرحلة بأربعة عرات أفر أور بكيش مضمورة للضمانة قد عليه دشيس ووامحي ورحش أورنا مرقص حويا أفر أورنا مرقص حويا halbu kasoo yibsaday afar awrna waxa weeyaan u damaanad qaaday oo afarta awr halka way amaah macna waluuguleeyahay oo geendona walyu fiha oo fiye saahiba aniga is kala afar tan awr meel qabadati meeshar qabadan leeyda maashar qabadan leeyda marka waa qaryatu ma'ruufatun qurbal madina min madinadu dhawayaan wa meesho abidir alghafaru ku asayahay riwaya bashar wadaas ku هي على ثلاث مراحل من المدينة صدح وحيد جلتاء معنى سعودة مدينة وجلتاء بولي قريب من, من ذات عرق باشا ذات عرق لانا كنو ذاهب بولي المام العيني باكوشة يقي في كتابه عمدة القاري بجولك السياسة لها مركة شبغة اليوم كمتني لحوة كوشة يا رحمه الله تعالى عمدة القاري في شرح سعيح البخاري ويحدثك بخاري واصلصة رسوه معلقة مركة مركة سحويا ابن القرقون لوكا ساسيلي قرقون مم قل قول ما قل قول باني اللهم استعانوا عليه التقنام waa hadashay aan أنه annu saalo wuxuu الزهورية عن بيع aan bayuun xayawaani isneen laba ilagu yibiyo marqabi waaxid hal ila ajil muddo laga gaaro ama ay tahay faqala wuxuu la baasadaa ka warxa wax dhiba kuma soo raaji qala maadigu wuxuu la amru amarka anaa muddo tamu laa ku nisan yahay calayhi duushisa indana nagta weeray midina dadnahay annu la baasadaa tamale bil jowle awrxa bil jowle awrlo mid ولا باس لو تصمره بالجمل اور بالجمل اور خلو ايبي مثل مثله سوكالا وزياده دراهمه هي مرخص حويا دراهم مرخه او ما هي اورخا يا اورخا اسكو لكن اني اورخيه ما دامو خا كفيعه اني هيدا انت سو لقى وذيره انت لو ديهيا قيمها له لو عيرانيه ما دامو كفيعه اني سوما انت لو ديهيا لو اورخينيا و ويا هي الجمل بالجمل يدا بيد ودراهم الى اجل او اكو وهو شيء لمدا وريبه ولا كلا قادنياه الدراهم تلو قفكو ولا لا سويا معنه انت لعقتن ولا لا خير سويا او ولا او ولا كلا بدله هو شيء ويهيان وياه قالو وحود الشيخ رحمه الله مثله وزياده الدراهمه الدراهم, الدراهم نقدا لعقتو هو نقدييه اني تهي نقدييه والجمل او ما وإن أخلق الجمل والدراهيم الله ستدب لتنى فالله خير في ذلك أيضا فأنا وخيركم أستغنوا قال مالي قحور إلا أباس الرباة والأباس الرباة المالي أن يبطع البعيرة أور إنه يبسلع النجيب وفيعا من البعيرة إن الله أور أو أما سبب الأبعيرة أور من الحمولة من الحمولة مرخش حول حمولته كمينا مرقه وعليه ما يحمل عليه من بعير او فرس أو بغل أو حمار باليد امرقه اصل كمرقه حمولك دواسانه وندانه وحموله له بمعنى قوه وحلوه حمبارا امرقه ولا باس دبات من ايقطع البعيره حل إيبيو او انه يبيو بأن جيب او اضيف عن بالبعيره لو او بالبعيره ت او راها كمينا بالحموله ومن ماشية الإبل قيلة ماشية دي سكى ماذا من حاشية الإبل ماذا لا حاشية ماذا حاشية صافية ماشية دي سيدي دا من حاشية الإبل وين للاحاج مرقة بحوية وحينقنا يساوى حاشية كل شيء يعني قيلة هيا دي سكى مرقة محلقة وراء مرقة يعني qeela hayri hawaashida waxa layra fi babal faraa iyo murqil maray laga hadlaa oo dadka waxay noqdoon usul iyo furuuc iyo hawaasho iyo dowlad arxam iyo waxay noqdaan sida dadteed usuush iyo furuuc waanta isbasho iyagu hooyo iyo aabo murqawil iyo aabee gowri aabee saaso kale noqdaan hawaashidu la dawaa ku waa kala mudr kha suxaweeyan islaantada aabihii iyo ku noocas waaka ha waayhi allahumma salla alayhi wa sallam aynu suunha hawaashi mar qataasoot leey lekin hada wax laga wadaa wa min hiya sigharul ibili kabu makhadib wa wa min al-laburi waaka sallallahu abu ibn labunha waayhi لا ضرع يحلب ولا ذهر يركب كابن اللابوني لا ضرع يحلب ولا ذهر يركب وابن اللابوني إذا ما لز في قرانه لم يستطيع صولة البزل القناعيس ممغش مرغا وإلى الله مستعان وحواليا مرغا سبحانه وإيهان هاي من اللابوني قال يدوم بوقته هاي ولي مقا يحذل الله لليه هاي لا ذهر يركب قبر لفه وهو حلالي من مقاربة ولا بدع يحلط عن الله لسنة مجل تماشي دي ومنلموني إذا ما لز في قراني لم يستطيع صورة البز اللي قناعيسي ما هروفون كده أنسوا عندنا حاج وايخ مرخ وحي كهد لان مرخي لقهد ليرهق مع النهم وسقط يوم رخ علماء يوم علماء با وخا لاغاد متشابهين تمد قالغاد لا و خا لا ظهر يود ولا درع يخلب ابن لابوني اذا ما لز في قرن لم يستضع ذوره البزل قناعيس ياليدا وا وك... اللهم استعان بر انس عن هذ وحلقوله مرخم من حاشيه الاغري قال كويس يروننا وإن كان المركز حوية من نعام واحدة من عريك ليباهاته فلا بأس أو نوع فلا بأس لباهاتهم لا يشترى أن منها حق إذا لما نعلم بواحد هل إلى أجل المدى الذي يقعره وإذا اختلف المركز خلافته يسخلع... لكن hukumaa sheekh Dahir ibn Abdullah taalaaaa xiflaafka laaba arimood lahayso jinsigu inuu kala dugayahay wasaniyan oo الجنس deelo iyo geelba sidan noqonaya iyo inuu jinsigu iskamidihu geelka la yahay laakin nafsi gaay ku kala bedelayeen oo madaxna nafsiigu waxa noqonayaan awrdan oo wax ka salaamada daran karo oo beer ugu qodi karo oo biyo lagu dhansan karo و و غركته سوى و اللهم صل وان سموت لي يرعصا مركه وهذه المرقى أسحى أوركدين نفعها السويان ليا لكن أفرقالين أو المرقى الليلين لأنجارم يوم نفعي مرقى وقال يقال لك نفعي كل بدليهين فأصدق الله لا يسكي من خرار الشيخ لياه المرقى الله يستعى ومالك الكهات الصمرانية مثل كي سواك في بيع الحيوان بالحيوان وكمرقى الله إذا اختلف المرغي صلافتها فبعنا اختلاف اختلاف كذو عداده ويم أشبهها تشبه بعضها بكذ بعض مباركك له واختلاف أجناسها لكن جنسية ضائص خلافا أو لم تختلف اسمه وخلافهم فلا يؤخذ منها لقاد ما أيه إثنان لما بواحدة إنهل إلى أجنب الله يقاره فعلى مالك الحر وتفصيل ما شيء تفصيل فيه في كنه لك رأيس من ذلك عكم أن يؤخذ لواي اللقاظه أبا بعيره هالك أور بالبعيرين لما ليس بينهما تفاضلله وح تفابل كل بس مخاص حو جل وقع في النجبة حاج فييع ده ولا رألة حاج هي هيريدة يح ل الخ مرك فيذا كان هذا كان رق يحيي على وما وصف اللك خصوط المامي فلا ياشترائين ما ييم حبي سبعقع في المنجبة حاج في عن نف الككل بددلنه ولا رألة حاج الدة الديين وحلى صارونناكوكل بد مك صح على ساال خلال مرقاص فيذا في كان هذا رقكاسي على ماش صف لك خصوت المري فلا ياشترا وقال لك من أن يكون من حقه يسا يتنعى بواحد أن يكون من قراء الله جل من الله يقعره ولا بأس ربات أملي أن تبيع عين ذي إبسو ما اشتريت منها وإحياء الصوي بشتي مرقا وقال لك ماذا؟ قبل أن تستوفي وإن تقول لك من الغير الذي يكون غيركي اشتريتوا على الصوي بشتي مرقا إذا انتقاد ذه ثمنه لأكس يسا مرقا بحسوه يعني الشيخ حكادي رحمه الله تعالى يسأله معناه حوليا وحن الصوي وكان لحيء إم بيع الطعام قبل القبض ما بيع الطعام قم عند المالكيهة ما عام؟ خاص فريد إذا المرخ هو أخاص يسوي حليه ويحي كلاه قبل القبض ورقه ويبنك التابريه هي. لكن بالشرط يقف كئب ستين وكئبين اعيدها لكئب سنسوك لي يا شاب لكن العكسي سنعب بحصورتك naacisaa waxa mahmar xamee uu sanqadidi qala maaliga شيء la fuq qofka hormar iyo fiishey usay nila haywana haywan qabida la jalm inta laga gaarayso samal la magacay fa wasaf oo fa wasafuhu marqaati maama waxa allah mudadiina ay gaadho wanaqada samal فهو صفه تلمان وحلاه قرحيه أي بين حيثه قرحيه قرحيه سعده يقاب كايا قاب كايا ينعنا ونقضى ثمانه لعتي سين قدمه فذلك السجاج هو اللازم لبايئي بايئ بايق أو اللازم إياه إياه المبتاع عمقف المبتاعب على ما شو صفر عن تلمانه على ما شو صفاء يتلمان له وحلا يأي قرحيه معنها قرحيه سعده ولم يزل ذلك ارنغازي كمن ظلم من عوال الناس دات عملك الجائزي مد بناء انه يبي لهم دحدودا ولدي يزل اولى كسيلم عليه دسيسه علو علم بلدنا ووطننا يغى ما ماشي بابي الله يجوز وان بنانين ها ام بيع الحيواني حيوان كين لي بياه يحيى عن مالك النافي عن, عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حول الحبل ilmaa qurkhu kujir marqas xawayaan waxa uu dhalo ayaanka iibii marqa aan baye xabal xabal يتبايعها الجاهلية الجاهلية ويأكلها يبسا جلهم كانت تقول لكم هو يبطاء الجزورة قيل لك يبسا مرقة جزورة دي. إلا أن تنتج المرقة أو إلا أن تنتج الناقة حشو إلا أنك لا يبسا مرقة ثم تنتج المرقة لكي يأتي الله في بضنها على الشهد قصرا فسألنا بأس حندس بوخاد اساساره يا مسلمو اساساره وحدث لي عن بارق الزهري عن سعيد مصيبه انه قال حول لا رقيم في الحيواني حيوانك دحديس رقيم وكما صنع مقلقن نقضا ونصيا اما الاها النقض او النقضيه النقته حيوانك رقيم وكشبه سيده با خولا معنى وحنول الى كليبسنايو حيوانك سالو ده ان حيوان قاصرك وحنول باليرا سوما مرق الجمله هذا بليارق وحيوان بيسوق له يا waasida marqa halka laga filay marqa laakin waxa lagu fasliyaa kulli balaaqada ka hadashaa haddii ada tacri haddii wax marqa haddii ada taarif lagu yiraahaa marqa saxaway insaan waxa loo yiraahaa xayawaan oo naad qoweyaan xayawaan hadba ila farqiyo yaa muxuu noqonay marqa saxaway xayawaanki beelaha iska joogey iyo qofkii marqa قرآن قرآن ده حيوان حانصص بقهر لا مرقع نرش أي مرقع أو أي قعد بقهر لا مرقع ونبدأ للآخرة اللي هي الحيوان سؤال مره يعني داخل نرش معناه وسلم وهي أطرق إبا أبو خير بأس وصحر يسوى معلقة إفيل وإنما نهيه من الحيوان الحيوان قوال الدينو عن ثلاث صدح عن المضامين المضامين iyo malaqiix malaqiixda waxaaba habla madamin saw xaalayiraa marqas ilmaha naas kan dadig arooshiisa waxa ku soo nadiibsi wala malaqiix malaqiix roowdh haa haro haro way malaqiix roowxayno qonayaan marka saxan ma fiidho ala ma fiidhoul jimali aw ork dabalkiisa waxa ku soo nadiibiso maalgalo macnaha ina geelay ibiso marka na orqa xashaa ama heeyay ina nadiibiso oo marka saxayaan abarkaga niyow dal geelay ugu soo yadan waa yahay waxa dadka marka in sahraad bunku fuuleba tir وحديث البخاري يو كصرا لنا انه يني اساسا wax ka soo noonaa am ba'i asbil fahli aw rkh bihi shay yibiyo nabiguu rkh bihi alayhi salatu wa salam marqama qama raqihna waatsa am o hala halna wal madami wa bay'u mashay leebiyo fi butun ilaas in ibdi geelakiisa qadi ku waxa waluursi ku soo leebiyo wal maraqiixna bay'u mashay weeyaan fi dhuril janaa janaani awraha awrka ku soo marqaa sax waayaan يخرج من بين الصلب والترائب للملقس من بين الصلب وطبع قد احدس وحا كسب حدا واب ميليران قبلها والصرايم والخلما دخدو اه بييها دمر تمرقه مرقه بلمدا بي... بيو لي اسكو جييا لا قابرا مسلي واخ ما قوانايو وايه اللهم استعن عليه هنا ما لاستو جوق ادس لحقماني ما دايقتو الله استعن واغخالوي اللهم استعن عليه هنا qaalaan bariq rahimu allah ta'ala wuxuu yiri markhaalka waxeed مضامين dugan ma baamin yah habal habla ma baaminto wa hashan urka waxay ku sidaan ka ibihi habal habla urka waxay ku sido marku dhaso waxa uu sido dhalaanka ibihi nooda sayr dugal qaala ma lagu xuyiri la yan baqi mahadono an yashtriya ahad qafilun saibsada sheeshay oo meel xajawana xajawana qamida duuini ya aynanta isa ila kaana qaayibun قد رأاه كأرخي ورضيه رغاليك أنه غضي مركة على أن يلغد ثمنه لعك تسعينه وقدم مركة لا قريبا ولا بعيدا يعني أرلتها سمت بنانة مركة لا قريبا ولا بعيدا بيعاس مركة يعني أما حقه وحا مقلن لأيبن أيه أما حفقه وحا مبنانين معنها فرص بالعيمة أما أور بالعيمة وأور كيهب لها مفرص كيهب لها ayaanka iibiye حيوان xayawaankaasi marka ma i ma noqolaysaa marka walow inta qor ha wasi arko qaaligaa waagaa ku siin noqdo laakiin marka sax weeyaan madama haddama qiye hey waayo is bedeli kara oo diban khara waxa weeyaan sifadii iska bedeli kara aya tilmaanti marka ma banana marka qala malig wax hore يشتري لا يلا, يلا ينبغي يشتري أحد ويبسل عيني عيني إذا لا ينبغي ما بنانو ايستر يا حد قفيلو يسلمك شيء شيء من الحيوان حيوانك دعينه عينها انتيسا واي اذا كانت كل ملكيته هو هو شافعيه لا ينبغي لا يصلح وي كو يطلب بدني مي يقاني ما بنانيه تحريم ما يقاني شافعيه مرقه اصلاحات كوبر قمريان لا مره حجمه يقدروا <تصفيق> يحاولوا يصلحها في كودان مدربت لا اس دي 3 صار hordhba qalaaym bigimah boor ay asturi iyo ii bii markaa xad uu qof fiishey ay shay uu isadoo meel xayawaan ka mid ah baciinayay ayntisa ila kan hordhba qayaayga ka maqnaan wax higis way in kan abaada qadaraa uu tiir xawrodir galu ku noqdi qablahaa macnaa ana ay quddo inuu oqodib taban uu lacgiisa isoo wanay hindaa la qariiban ama hadhaada markaa qaybkaas waxa wayan أسمي. قال ماري وحوري وإن ما أكون هذا فأرغوالك رايسي لأن البايع بايعه وإن ما أكون هذا فأرغوحلوك رايسي لأن البايع بايعه ينتفع بالثمان يلا عكتاً أكثر الدفاعية صمع هي أثر في الثمان فهذه سوقه ليس كواهي مرفوع بسواء موقوف هو أيه وخاروه قصص رسي حيث سوق معلقه وحوهي يمرها سحابه كل قرد جرغى منفعة فهو رغبها qard kasta iyo ama kasto oo manfaco u soo jiido qofka muqridka waxa maahinaa wa rila weya waka yan al bay'a qofka bayiic yuntif bi saman lacad uu ku jifaayya wala yudra wala yudra lama ogo hal tuujeedo tilka silcawaka alaadta leh lehaya ala ma arqaaha falla daliga saadirta dadku dadka arqala ka raaystay wala baasa wax dhaba taamane bihi wala baasa إذا كان ma sunna idaa kan murqiya laakiin ma bumuna billa damaan qaaday ma soofo wala tamaaney yaqna wa noolashada forskiga laha ma kay bi saakri ma asda sal diinya laakin du yiraa war forsk noo aynaan badiga taqaana ama ti adanta noqon ku kala han noqdo waa sax taasi waa sheebada ka tiraa salaasmoo caasoo baan karraa daamu urka ka keenana urka ka keenay farsiga laga rabaa anaa leekiin bayey maxana soomaaliin basketballasha anoo asiga darmayow hooyay allahum saal haadir san marbaalu qadarmada baabu beecil xayawaani صدح قول من الله سيقول الله يقول أيها كجرة قولك الله وحوق الله يجوث مطلقا ما هو بنا ونبع؟ مطلقا قول الشافعي والليف الشافعي والليف من الصعد قولك الله وحوق ما يجوث في الأجناس المختلفة التي يجوث فيها تفضو وحيرا هي محب بنا أي جنسية كالدوغن أي مالك الله وربي إلا كالبصرة أي بنا عنه wa madzanin jilib ari eey ee meflaas beams ari eey isii load daas beams mid ka duujii marxa qolkaasina bilaayna qolno saa siida heemorxa yaguuna halkaasina noo mariyeen kuma kalno waxa yiraahaan marxa saxoweyo maclaqan way bananaad waa wa xariifaysan sida وكو حاج لمن خاصه صداقه وقلت سري مطلقا وبناته قلت سري مطلقا ومبناته الله كلا قاضي هادو وحنا اسكوجي سيانا ومبنات هادو كلاجي سيانه مؤكدنا يحيى ويانا سيفعن قوص حاج وايه اللهم صل على توحدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن اصل عن سعيد بن صيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهاده وينهي عن بيع الحيواني باللحم حيوان اللي يبيو يهرب له يبيو و اي هل اللهم صل عليه الصلاه اه باغي نسانه وحدثني عن بالك عن داوود بن حسين و انه صلى عمر سعيد مصيبه يقول من ميسر اهل الجاهليه اهل الجاهليه قمار خوغ وحا كميده من ميسر اهل الجاهليه اهل الجاهليه قمار خوغ يا استعمال ميسر وماستر ميميا كالموعد مايسر وايت بيع الحيواني باللحم بالشات والشاتيلي بيع الحيوان حيوان الا يبيو باللحم شربنا لهو يبيو مرقه بالشاتي والشاتيلي ووكو ودا يعني يبيعون اللحم بالشاتي والشاتيلي هل هي اللي بيبنيا مره سوخو يبنيا لوانيفو اريو نول اما هل نافو اريو معناه وايه واقمار صدق اوكشة ام عبد البرنة يساونك توفس الاستذكار وحوري وحاذا من القمار والمزابنة ولقوله ميصر وايه استذكارك اي اوكشة المجالك اللواتنات صف هذا بقليل لح على استذكار قال ابو زينعه وقو حدثني عن مالك عن ابي زناد عن سعيد المصيب أنه كانوا حي يقولوا فيها نهي عن بيع الحيوان باللحم وان له مرقص حويان حيوان كان يوي يريب قال ابو زيناد خلوه عبد الله بن ذكواني الرحمن فقلت لسعيد المصيب ما قولك اذا رايت الكره الجلل من كان يشتري صيب سله شارد فن حلقان بعشره الشياه حلقان بي يسل مرقام و هو خون د فاریه ده 10 د شیاه بلفیر ههلکایده وخی نوقریسان شارب مرخه قالم بو سو یوسدای قالمسانه وخه سو یوسیسو گورو قالم گیله قالم گیله ایو سو ایبیی وخه اشتراها ان كان ادو يا استراحه كي سو يسري لينحرها سوق غرعه فالاخر في ذلك ارقى خيره ونصونه قالوا الزناد وحور وكل من قفط ما انت ادركت فقال ان سهل لم ينصرك كما ذا فقال سيب خري كان ادو يا استراحه كي سو يسري لينحرها كي غرعه لي في ذلك ارقى خيره ونصونه الحيوان باللحم ما نقون يسمعنا قال في السنة الحر وكل من غرفه إما أنت أذرلت عن صهر إلى مياه ناصر كبيني ينهون بيع الحيواني بالنحمي قال في السنة الحر وكان ذلك أرغى صحوها يقتلوا كي لو قرر في عهود العمالي شقال يا شاء مرخة بلنك أيا لو قرر لجي في عهود العمالي وما أشأ إيا ضفكة شقال يا شاء أيا بلنك اللي قدر لجي في الزمان أبان بن عثمان أبان ابن عثمان واختي يزي حوام من عصوان عفويان منحت نوريسي وين شاء من اصواعلي هنا عن ذلك اركوينا هي جلان مركا واي هي له صاع مركا سدخ قاول با كودا سلاه لهيسو سدخ قاول هي شيغن با كودا في او كالي اي قولات تي تفصيل بالاغلليا سيمو ماليك او barbareg xoroalada buradarka almujtano loo kulsiyaalay duushii suu'da nanareera fiilaha imi galay leeyo wal baqariya lado wal qadiba fiilaha imi galay leeyo kisa wal baqar wal wal qadiba ariga waashba dhali ka wuxuushaa babaal wuxuushi wuxuusta kamida wuxuusta waa dibcu waxshay weeyaa bimaacna durqaleenka heelladu astalkay durqale macna wax loo leeyahay waa durqxu ku jiltaa jiltaar haa durqaleenka iska waa sida ويا والمهات مهات متقن حج هرمات متقن زين المهات سوالد دور قلالن كليدا يا مهات بالينا مهات, مهات. والله استعهم ما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يصل لبعض برك البعض بركه الا مثل مثل انسلغي مويانه وزنب ونسل اسمي سانجيين يدنبيه دي هوو استيلو يحي وح ولا باسبيه دباتكم صونو وين و لم يوزن حد يعلم ميزامه ولا أردت بأس به واحد يبعطه كمسهولا يوزن يعلم ميزام به لكن إذا تحرغه مرخو أقصتوه أيام عنه قد ذاله أن يكون بمثل بمثل بمثل لماذا كيسية مرخو كد ذاله؟ إذا أردت ميزام به يدن بيدن فهو يا حسين آيتي قال ما لكم حوله ولا بأس الله بأس الله بأس الله بالله وجمع حوتن إه kaloon qor qalin hibka kaloon ka lagu yibiyo balax min ibin geel hib kaloon iyo in isku bedelo marka saxaway hib in loo aageel ama wal baqir iyo wal qanab aray dibaato male diba maashba dadalku waxa shaqo meel wuxuu shaqo kamidii kula خالد من ذلك انت روحك كبلن به يا دبي يد هو سايتahay دخل ذلك الاجلو هذيك مده سوغش او مده ايغشو فلا خير فيه و لقاعيده اللي حيسديه قاعيد هو يا معناه لبده شهده يسوجيسيي وحا شرط ان التناسل صمها hadulla keenay kala duuga yee taqaabudii xulul barashadii oo hooyo isii ama hayr soo galib laakiin tanaasulla naashadiyo cin mudawso ah sheekho qala maali waxa uu araa waxaan wadqiya luxuma tayri shimbaraheen koogo kullaha dhamaantid muxalaf luxuma tayri kullaha dhamaantid kullu waxay tookidaysa luxuma walidaa kan nusiiba ayaa marqiyaa lilhuumil an'aamil lilulayid mulqahil kida iyo walxiitani marqalka kaloonka faraara marqiyaa baas wahdibaata baa iyo israayil iyo baad dari ka ka barki ولا baad mark kale mutafadala saw kala badayn ya dambiyada hooyaysa ay tahay walaay جاء ulayimaayo shuyu ثم الكلب kamida ila ajin mudalo gaaro baamu maasir gaabi aad soomaalida kuma si bannalaaki soomaalida dadka u badan waxa weeyaa bangalaha meelahan baranka ku dadka gala bangalaha markaa ayaa aad markaas xawaad dhaqdo markaa dadka baranka gala ayaa markaas xawaa baalka ملائكه الرحمه حرام بك تيمس وغليس يا ملائكه الرحمه حتا ولذلك نبي صلى الله عليه وسلم وحي لي مرخه انقصنا كلب ينقص من عم ينقص من عمله كل يوم قرطان الا كلب الزرع أو كلب الماشيه او كلب الحراثه انه غاري يا مسلم بقى ونبي صلى الله عليه وسلم وانا في مرخه صحيحين ابي هريره مرخه غزله كل بحر في قدره عدلان عمر با وحو رحمه الله ابو غرته انه كان صاحب حر في وير هاي مرخص كل بحر في نسال السوي اسمه داون بير لي يعني عدلان عمر با طيب مرخه وحوان اي مو يعني عملك سبت نقصاني مرخه وحوي دي بوخاري مرخه مرني الشيخنا الشيخ عبد القني حفيظه الله وحوان وديي صور هذي عملك جارون لكن ما كم نقصاني سامر خاص وحوان ملائقتي مسو ودلو مش حاصل بحول الا تدخل ملائكه بي تنفيه كلب او صوره صمها اذا مرخص السوق جلس اياد ملائكته ما يبيد ملائكه سوجل ميسي لكن مرخص حويا عملكم ما انكم سامين مرخص حويا مرايتك اسكادينه خسرناش وايش هل حمص صنعوا عليه تقولوا وبيئم وحدتني يحيى حق الجاسر سينا دوان كسول في كتاب الدهار او haddii malekiidu halka baan waxii ka yimaada kaadiis iyo digidiisa uma nijaaso ay qabaan laakiin duushii san saroo waxa nijaaso ay qabaan sadiltii malekiidu iskuxambaran yaaday doonam oo satamoonan yaan oo wada harsanayaan <تصفح> عن مشاب الزهري عن البكر بن عبد الرحمن الحارث عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمل الكلب اي العكيز ومنهر الضغى نكذ الزاليد جيركه كغنصته مره waxay waxaa way leh انه هير اي وقع له او مهرب ما اه حاجه مهرب ما اه صلادلي مهرب ما يسمم ياله waxay سانته جيركيده كغنصته وا توغد اي مره سخوايان مخاصره مره اوعددي waxay ويان waxa soo heli min halka laga wada yacna waxana mihiir sabaha oo mihiirka maadaama ay u qaadanayso dhin muqaabaltii badciha xubinkeeda taranka maadaama annii mulkiye badciyeyda maadaama ay inta u qaadanayso ayaa markaas wax weeyaan hadduu khuburka sax ah u gashaa wax yiraahan maadaama oo markaas wax انت هو الذي حلالين اياه حوال الله مصير اعتقته ثلاث ويان وانت هو حلالين اياه لو ان نقفه امان انت معنى يسامل سين يدك واطنه الله اعتقايا قلبك الله اعتقايا ما اهم عنه الله مستعان حوال الله اعتقايا ومهر البغي مدخا لكنه حوالي معنى وحنا وحقا بسيه ولميذيه قاب كم يدخوك عليه way wasa macna ha xawshaa mar kha misalada aad jeedteen ka waranaa adoo gabar adoon oo la daxashay mar hor aan sheegay booda misaal ka mar hor aan la soo sheegay mar hor waxa salaamanta ku yidadday super barbaran caqabada super resultiyo mar hor aan sheegay boodtaay sanad kor mar kaan bilal ku wax lay diru sheekh ak bana fadiyeynu bil yasi barbaran ya اوو hadaan waxu hadal loo mar qara guborka ugaas ii soo warwareenowan oo mar qubarka ugaas ay dakhdeen way dayan allah way dayan ansad sallay sallay way hadith bukhari yuha sosaar muslim ba sosaar baabu tahrimi thumal kalbi xulwaan kaahili amaru baghi xulwaan kaahili isay u oran rafaavin on bu mar khas haw iyo qintoo fiidambiyo kusoo yar eegaygo oo alaashisir eegaygo oo ogaansheel garisiin ha intu yeeliso ya oo isha qaxo waliba tan oo isha qaxo ayo wala waligaa soo tagey Allah jid ug iyo suushe leey yaa bal kha saxaw yaa marqas qodo laga naxiya oo waxa is walwaan la iska kacba leeynaa waxa ma qasida daalayo markaa oo inta aybu ku shuruudba mana deweyda taa tadoobay xulul la weeyaan maasa waxa soo sadex harqo sanqor ah marka sax weeyaan muxuu aha afar hal oo baasto amarka laba komboo daqiiqo laba komboo bariisa marka sax weeyaan laba galaas kaddib todobaad ka marku inta muxuu isku sii dabsood todobaadka baa mana qof ka imaanayo deyn dheer lagu karaya markaa uu ka haysto farqay walaal tan tan ee hadii ay shaah iska gacnaay waayay hore aad walaal malahdi muxuu mar khaad lagaa gaadhay oo dadku mar qamiiye magaalada magaar iska wada maqdeen shaahba iska يا انا عندي حجز مره حرادون ويان حراد متقن المطره بنهر البغي مركز حويا يعني بنهر البغي ما تعطاه ما تعطاه لا تزال يدا وحي مركز واخا لا ودا ما تعاطف ما تؤله المراه في سنتر الا سين على زين زين لو سينايو هو حرام اجماعا ووجه لهم سعه وحيوان الكاهن رشوه وهو قال انه يشو قادنياه يواني داعبانه تكهنا inu faaley waxa lagu siinayo qaalimaaligu wuxuu dhahay akra wasamul kalbi ay ila lacis wanaaya addaare wax dibaya iyo waqaar addaare tan wax dibaynba addaaru xalga wada macnaha ka beeraha lagu idashanayo iyo ugaad lagu ugaarsanayo ani ku waa lacag solo wanaaya markaan iyo waqir addaare ana hani fiir barko addaare wax ilaahay ayiga ad ها باوصل في حرمسو بابي او بيع العروضي مرخس على او بيع العروضي اراضي من هذا بعضها برخي بعد مرخه قله ويليو وحدثني وحي ورغبني المرخا عن ايه حدثني يحيى عن مالك انه بلغوا حسو غن الرسول صلى الله عليه وسلم حديتي عن بيعي والسلف بيعي حرمس ودا سكن مرخا هاي وهي نوفس الدونه يعني قفجيق وحبط مرخا كي كي سلسي يرونه وحضروا طائين وحكوا استنوا وحكوا سي هرمريو وحكو واي ونفسه غنا مرفى ودار ماي وحن هو تفسير ذلك كان تفسير قيصنا وحا ويهان حديث قيص هو موصول ابو داوود التلميذ واسو صاري وان حديثه وص في سليمان قال مالك وحو هو تفسير بسنده صحيح روايه ساحل قال امرؤ حرو وتفصيل ذلك كاف تفصيل خص وحوان ان يقولا غد لنك وانك لا غد لنك اخذ وان قاضوا سلعه قلابطه بكلا وكذا انت انتصل عقها لكن على شرط انه تسلف لي ان هذه هود مودسلكا وكذا انت وانك ايشني انت وان انت اني او دبطه انا ما دبطه مسميه وحقوليه ما داموا معميل الكواهب سريان انت اصل كايسريان انت اني او دبطين الله سو بعد بعض الوي هيسحر ال sax la diidaya inas ku xidho labadan yaa waxa ku banaan alaabtan wada iibsad gabigedas waa daro sumaala fahmin cid markii lacagti intii ay noqoto mid tan wax ay noqoto laba tan kun tobanka على أن تسلف نوير مرس كذا وكذا فإن عقدا حتى يملك كل شيئان بيعهما يبقى هذا يقول على هذا كافه وغير الجائس وماذا بنانين فإن ترك هذا الوقت الذي السلفة فهو المرسك الشرطي ومرقى السلفية وحيو وحيوه المرسك هو دو اشترضه وضوه كتا وحيه الشرطي منه حقيسه كان ذلك البيع جائزا بيع مدونا من قرية قال مالك وحري ولا بأسر بعتماره أن يشتري أن يبيا ثوب مرضا من الكتساني كتانك كميلة أو الشطوية أو القضبية بالأثواب من الإثريبية أو الغسية أو الزيقة أو الثوب الحروية أو المروية بالملاحف اليمانية والشقائطي محمد رجل الوحي شنو واجي و خوينا في حو وايه و انه الفاظه فيسدونا ان شاء الله وحويا قفكو انو يرسلو مركتان اه اما مرصطوي اه اما بي اه انا عربي كفاسلو وايه هي قصي اه اما زيقي أه. أما هروي اه أما مروي اه هذو كوا نوعا س oo koorso ibiye malaaxis markaas waa bustooy bustayaal iyo waxa lama mid ka ah yama nagu loo jeeriyey iyo shaqayk markaas waxa weeyaa waa kuwa xudu intan laafta suleerada iyo waxa lahayd haduu ku ibiyo waxi banaal كتان كو دوام مردن قويه حاجه جيت كتان قالا سماي اسلغيسا وا نوو دون تران كميده ولا يداها شطويهنا واخو يعني سغونا وا نسبه الى شطا وقريه بمصر قريه اي magaalyado masar ku taala shata la yidaha darka lagu sameeyo marka weeyaan aw shatwiye markii maasha shata lagu sameeyo jira marka noqon aw al waaq tar markaas xawwaan jilicsan oo bun laga sameeyo awla qadbiyi markawa arsi bunta macnaas ka dhay maraba had itribiga muxuu noqonayaa itribiyi muxuu noqonayaa sawna waa yahay iyaduna waa nisbatoon ila qariyatan fi ee ah ayaa lagu sameeyay wasila itribiga او القسي قسي نوحي للمركبة ونوع من الثياه فيه خطوط من حرير منصوب الى قس قرية مصر على صاحب البحر يدنا وحالا الى قسي قنا مركز الفضل حشاكو هذا يكتر اي عديدة وحو كينا يا مركبة قسي قنا حرير ايوح كراكسة بيسا حرير هي النوع كراكس وجرها وانا قير لكن افصر كينا وحالون اسمين mel qissan leedaho oo masar qutaala badh xeefteer oo libaatan wi ay waliba san marka saxawaya qissiga waxay qasi hadii leeda oo qafka la fadhixiyo iyo qiss labadooda banaanta ay marka asmu hubayda han wa qissiyun nisbatun ila al qazz dirbun min و عينها المرخه اثر كيف يقسموها قسم و ما حريته كميدو ابن ليسن قالها سميا ان المرخه ولا بدله الزادين باسين لو بدله اهان سده مجمع البحار الانوار خوي كوسو نقلينايا مجمعو بحار الانوار يجلد كمرحله صحويه نافروس اللهم سعانا لا سكوني ال مخيان لك سري زيده قا وان نسبته الى يس محله ابن يسابوره ما قال انه يسابوره كتعلم انه او الثوب مرويقنا بحالي لا يظنوا عن نسبة إلى مروى وانا بلدة بفاسة مالف عم حاوية مقالدة فاسة مرخة قطة الله ويأني مرخة ها وايه اللهم استعان اما فارس بيسكر دهو فارس بقطة الله وارم الله انت مال قلت اشترطوا الى محنقره وعقريه هل كان مصر, مصر. قضبينه مصر يأ وامراض نوع سفا لسفا لسفا لديه اتريبه مقرابة لونسفينيه اتريبه حكيكوت الله مصر صح وقصينه وصاص وكله وما قال لسفا لديه هل كان يكوته لديه حريره من عقريه سفا لسفا لديه هروينه ونسبة وين راكو تاع لشبصومه ها واه واه خراسان وايه مروينه و بالنسبه الله و امروني من قاصحاوه واحد يقول تاع الله ارض الفارس وكتاله dhimaraahis maraahis tan waxa la ila wadarka la gudaha ila sugis yawa nagu sameey wa shaqayfna wa xal ila al uzru dayiqatu al ghadiaatu al ilaaha wa darka markaas u xawayaan xaggane markaas inta laabta ay qawanyhiin oo suudareeyo ش كان ما ولا باس ات يشتري أثوب مرض أن يشت الثوب المرض من الكتان الجلك تحتك الجسم هي مضلة أو الشضوية القية ع شضول الجسب أو القضبي مرخص حويا taajir sana lagu sameeyo marka laga sameeyo dumta dhin ee aswaab haddii mar lagu iibiyo dhar kale oo mid italyan bii ee marxuuxa haya qareeda italyo dalq lagu sameeyo kamida awl qisiga qareeda qisa aw ziqatimo wala ziqaliraa waa yahay aw isowbada harawi magaalada harow la yiraahmo marada lagu sameeyo aw marawi magaalada marow la yiraahmo اريد يا يواش واحد ذلك ويشبه الواحد حرق من هذول يقول بالاثنين الربعه او الثلاثه تصبح جدا بيدو سي اي تحي او اما استمرخ الى اجل ان معنا اما هي تحي ويه كان هذا ديه هي وي مسيفه واحده نوع كليا وين دخل هذوق ذلك نصيعه تمام فالاخير فيه وخير في وصنا يعني فين هي warqaha wala kale baas sanqara isku jinsi iyo habayhiin warqaha ayaa habayn ahayn laakiin waxay ku kala bedelayeen buu kuleeyahay isku jinsi hadii ay yihiin amaan la oggolayn buu kuleeyahay sanada famin waka qala mal bu xudhi rahimahu allah ta'ala la yasluu wala yasluu madam nisbado ay kala duugan yihiin ama ay kala duugan yihiin marka saxaw iyo fiicmod ay kala duugan yihiin ama ay kala duugan yihiin marka saxaw iyo naffigu kala badalan yahay ama uu kala badalan yahay marka saxaw iyo jahdi macna naffigooda iyo waxa ay manaasiicadu kala badalan yahay قيموا قال يا وخلان يحيى مرقاش ولا يصلح مبنانا حتى يختلف لا اختلافان مرخه او فبي فبينا وعدد الاختلاف والاختلاف يسو فاذا اشبه شبه بعض ذلك ببعضا بركه كان و ان اختلفا في رئاس خلافتا اسماء و عانتس فلا يخذ الماء فلا ياخذ ما قضى يميل حقسه الاثنين لابد بواحد مثل الى اجل مودل يغاروا وغالبا ان قاصا هو ياءخذ انه قضى صوبين من من المرويه هل مروا ما مر شاء مروه لو سميه اذا لو مروا هراته لو ما شاء قوله قوها وحليتها <تص> <تص> <تص> awil quhiwi marqa quiru xawaya mayrahan marqas qaamusku marquu ka hadlayo waa dharqaad calaasalkeed waxa dharqaneeyna waa meel marqas xawaya quhalayda haa yiraahan laakiin sida ugu fiican ee ugu xooggan waxa wayaan awil quhiye dharqaad sidaas u yahay wa yaa xadho wa yaa xadho qaadanka marka soo been labada maro oo meel furqabiy ka midah. Al faluqsu walya furqabiyina xal ila waa nisbato ila furqabiy ka qumi fudil. Wa meel marka soo weeyaan yaacna او الفرقه بي اما فرقوه مس فرقه اللي له سميه عدع بسبب مره اللي غيبيو من الشقوي مس شط له سميه فايده هذه الاجناس جنسها سمقه على هذه الصفه تلمان يمعه فلا يشتري ليمين من حقد اثنان لواحد في حال الى اجل المدله جارو يعني امانه كبنانو ولا كلفسنكره لكن امانه كبنانو بمعنى بس جنس ما دام ينحن ولا كلفسنكره لكن امانه كبنانو امانه حتى ميدو خشديا ودرخه امانه كلغه ما ta waxa laga hadlayo qadxaya maahil lacagtan aan ku keenay waxa laga hadlayo maaha waxa laga hadlayaa waa qadxayn ilmuu caaha iyo qadxayn ilmuu caaha inuu isku bedelno manahay sidii meshay amaadka قال مالك وحير ولا باسه ديبا تمالي انت بيع عين ديبسي مشتريته حسويستي ومنه اذا قبل لا أن تستوفي انت هذا او من قريضي صاحبي لكن صاحبي كي برخص صاحبه او كي يسرين الذي قاصو اشتريته من قصر يستميان ان انت قد تسمن ولا عكس بالخط دحسه يعني وحويا ينق... بيع طعامي قبل القبض معاك خاصك تايب لهي لكن كونوا بنانتهي هل كان كسيبن قطا لكن لو شرطي لي انه ليس كييبن هي ان عقدت باب السلفة في العرض ويح باب السلفة مرخص حويا افتاقين هاا وعلى رحيم الله تعالى باب السلفة مرخه المرسق و باب يهي مرخه سحوية يعني و في, في العروض عربتها وحدثني حياء المالك عن, عن سيحياء بن سيد الانساني عن قاصم الحمد بكر و صديق و قالوا محمد السلامة و مقلاء عبدالله بن عباس و رجل و الحلق و رجل يسألوا و يدينوا في السبائب و رجل يسلفوا السيط لي بمعنى العكت في السبائب مرخه سحوية و مرخة صحاة ويانطر جلعصا ويانطر جمع الصبتين بالإلهة وصبيب صنع بالإلهة الماء أبو عمر وحليا الصبايب وعمائم الكتسان دمت مرخة مرخة مرخة مرخة مرخة مرخة way xisaasiyay lahayd murqaad aduunii muwafiis salaaba iyo tarduun laga sameeyay iskadaa feerada uu doonay bay caa haa iibkeeda murqaad qablana yaqduba intuna qaadan karo faqaan abbaas xudur calka wada qabil warqi waxa dadka fudda lagu iibiyo kala uun waxa dadka fudda lagu iibiyo inaa cibi saadigaan wali qaadanin ma banaanay murqaad waxa kale ee dhalka ana inkaan waxay murqaad yaa ah ka doon buleeyaha ma وذالك كان ارناسن وحويا في ما نور اسعم ملين والله اعلم لا اله باقرن انه ورهده و يبيو من صاحبها صاحب كنو كيبي الذي كان اشترىها منو كيبي السدي باكثر ان كفر لم يثمن العتا ليس العتا صبتاعه و كنسو يسدي بهسنا وره انه هو الذي كيادو كيبي غير كي فيه اشترىها قلت له كاس من حقيسا لم يكن مثل ذلك باس قرقه واحد بما كلاسنا ان يسله وهي فوته وهو أديد إياه كليه عبد الله بن عباس إنه استكلم إيبيو الدوني انت كليه ليه لكن إنه إتكلا كإيبيو وحوال ليس بها بأس وحن باطاكم أسونا بليه إتكلا إنه كإيبيو وحن باطاكم أسونا بليه شهر رحمه الله تعالى قال مالك رحمه الله تعالى الأمر أمر قال موجد طمع له كل إنسيه عليه دو شيسا عندنا أكتب عن أن نقول همذين حضانه أمر غلس هو فخصيه أنه أكتب همذين حضانه نحي و في من قفكه سلفه هرمري في رقيق اضن اماشيه في رقيق اضام اماشيه امحوله او خرود ماعلا فين كان عروض عروضك البتن دخو سوقصان عكسان كله و خن قده دونيه انه شيغه علم العروضي والقوافي انه سيقدم حي راسه و كله يا مرقه علم العروضي والقوافي مرخص يجرو عروض الله هي عروض ميره عروض ك waxaa leeynaa waalalaha leeynaa aroodkana waa waxa wayan aroodka marqaas xawaayan waa cilmi labartoode bixurta saxafta carabta ku saabsan maayo waa qalamarigu waxa raalmadu qul muslim loo ku nasiya ala duushisa indana la aheeda fiin qafka salla فإن كان فاذا كان مرقيا كل شيء شيء كسا ومن ذلك حكمه مصحح لله تعالى فسلف وسيره فيه تحديث العقد وسيره الى اجل مدد جار فحل الاجل مده اجتماعه فاين المشتريقه في كمشتريقه لا يبيع مما يشتري شيء ومن ذلك حكمه من الذي كي كي ما يشتراه كسي من حقيسا ويبيع اكثر الكثر ربما كان بامر صم العقد الذي معتاس سلفه فيه مدة مرقاه قبلان يقودن شنو قالنخور ما سلفو فيه و خي و هرب ديال عقطه وسي بخي ان شنو قالنخور و ذالك هرن قاص واخا ويات ساليس انه اذا فعل مرخص له فهو رضوات بويان صار المشتري وحانيا ان عبد هدوسيو الذي كباعه كمرقكيبي لأن الله تصيه أو دراهما من دراهما فانتفع بها وكو فلما حلد عليه السلعته أرابطه إليه قال لنا مرخي قاعده ولم يقبضها ونقع آذان المشترق في مشترقها باعه كيبيا من صاحبها صاحب يسا بأكثر انكفر بضا مما كي سلفه ومرخه هرمري في هذا فصار مرخه حواه أن رد إليه نؤسع لي كريا ما سلف وحي ومرخه هرمري وزاده كزياد من عند ياكتيسا waye yaa misal way fuudday sheekh ruuxum allah taala waxna yaqofkaadu arabi keeyra ama olacteedii uu si qadiim ah alaabtaas ila xoolaha si siiyey siiyey sidii uu u siiyey isla mar kha waxaan la tilmamo muddana la magacaabo muddadiina ay gaadho qofka mushtarigihi kala iibin kara alaabtaas ki markaa uu markoo uu lacagta u sii dhiibey wasala alaykum taswasila intu na qadarin ko hadda marka dadmo qabta dadimo laho waxa way dib u la noqotay waaya hadda siyaasada is takkare mar fi waqti galaafta la qaadan lahaa ay gaadhay ayaa wuxuu sameeyay mar qas xawayan iga lebay igu yiraahdo lacagta uu ka siisayna waxay lacagtiisa uu ka balan marqa waxayno qolaysa marqa korki mustariiga ah mar qas xawayan wuxuu siiyay ninka lacagti wixii uu hormariyay uu u celi kadibna mar اه و هي عن عضويه وعاد سنه 19 كان بادا gud sii dibto laabta ku keenay shan iyo toban kun baad ka siisay oo qaladaadiba ka qalan baadana waziadatu khaliya an alad khila noqonaysa amarka wa qabla an taqabda inta la qaadanay nimada حيوانا انه حراها معنى اي كيبوهيري او عروضيها معلاب إلا كان المرك يموصوفا من الله تنوابه إلا أجل مدى لكي قال مسلم الله تعابي ثم حل الأجل مدى لكي قاعده ثم حل الأجل مدى لكي قاعده فإنه لا بأس لبعث الملك أن يبيع عينه يبيع المشترق ويقف المشترقه تلك السلعة لا تأيضا ومن البايع عينه كيبيه قبل أن يحل الأجل مدى لكي قاعده او باع لما يحل مدد انسجارته بدعرضن مرخصا سحب مال عروضي بعرض مرخص علابا من العروض يعجله سوده جليه ولا يؤخره دمن عروضه باليقا حبه غارما بلا ذلك العرض او حوى على ابتاس انتهى غد يعني انت دوله غادوا إلا باع مرخصا مويان او فين لا يحل حلال ماها ان يبيعه او ان حتى يقبضه الى وقاته والمشتري قفط مشتري او حبنا اي بيعوا تلك السلعه ثلاثه يده من غير صاحبه صاحب كيسبر خاغيرتي كي. الذي كصايب تاعها وكيمسلمو حقيسه بيدها ذهب وكيس ورقه من فضله وعرضنا مراب من العروض يا رب حكيم ده يقبل ذلك ارغو ولا ياخذو ديننا ونوديه لان هو اذا اخر مرق ونوديه من خذا ذلك كا انا عاد خلاص كسي من قطاوله ويفو داهي استاغي من بعد كي يبن كره قلافتي الا بادي كان كنت لاك نودو ديرتي قلافتي هو كاني ولنا ما دا قادنين مرقو قف كلا واك يبن كره waa baa bayuu tayal qowl qowl soo taa neey ku sawiray tayal ka khas u taabirso laana hada khar mar khodiibudiga dalika laakin waana dibudiga mar khas oo deenayso galmaash laana qafkal marqoo kaybinayo laana hada dalika mar qaraa hadibudiga qabahu xumaanaya wada khara xugu galaya maashay yikra wala kaaysoo yaani adiga lacagtii qancinta kuma haysid alaabti Soomaa waa alaab tan kaas uu ku keenay Soomaa ninkana lacagtii qancinta kuma hayo lacagti waxaan isoo wada marqas xawayn de waa lacagti kuma nasiin wax kale iisateen qadada lacagtiina bixin isna adna alaabtaada bixin salaatuna bixin wabi'u kalbi bil ninkaa ku dul leeyahay marqas yaa waajeeb waxaani marqas xawayan yaaana adiga marqas xadiibineysa madaxan day oo qasta wax daynta waa qofka darafta ku leedahay alaabta qofkaad ku leedahay wadi qaanntada soo gelbeeyay bilaysa koow waa dayntaasi waxa aad ku iibineysa marqas xawayan ninka laad ka iibineysa isagaad ka iibineysa marqas ninka kale ninka وترك الصلعه طلبها سنمين مركه يقتلن عني ولا يشهد وان عبيم فانا المشتري القفقه المشتري يبيعه يمين ايام ممن شاهد ذنكه يمين بالنقد مرخص حويا لعق او على عرض ملاب و قبل أن يصوف فيها ان تنقعن كر من غير صاحبها لكن صاحب كذا مركه يمين الذي كان سوى اشترا منه كسويس قفقيسو كسويس منكه ينين اسكوا كسويس و هذا المساله اللغه عند الجامعه walaayem deguuba banana laa isaga yabi aanu iibiyo midii ki qolbadhacmu ka yimay salaada kaliya halka bisalo ah alaabta mood qofka ku leedahay isaga ka iibin kartid intaad soo qaadan ka hor laakiin cid kale wad ka si iibin karta inta mood qolbadhac ka yimanayaa qolbadhac salaadka ka keenaya waya lahum sa'an ooyaga salaadaan mar wa hawl qofka laba shardi mar kale leeyo shardi go hore waa inaa qofkan aadamar ka saxa weeyaan aad ka iibineyso qofkii alaabta ku keena waa inaa ayna kula hayday cid kale waa inay tahay shardi labaad dayin waa inuu وانتا ولا ين تامخل بالصلاه يعني كيمانيا ولا ينبغي مها بون لو يسغني بي عين يبيو من الذي كيوك كيو كيو يبتاع امنو كينسله مرقه الا ان يعرضك الا بعرض الا مو ين يقبضه ولا يؤخره دبنه ونودغن مرقه قال ما يقول رحمه الله تعالى وإن كانت السلعة طالة تأضيتها لم تحل طول وقتها دون إيمان يعني وقتها إلا قاذن يأيون القائرين فلا بأس رباطما لبعن يبيعاه من إبيه من صاحبها صاحب كذو كإبيه بعرض الألعب مخالف خلافا لها أيضا بينا الخلاف وخلاف كسو عديها يقضده قاذن أيه ولا يؤخره دمنا ونوره محانا لحلمسال ذوي دينيا وحان محانا لقوف كان هداء الألعب لا أقول kedina alaab uu ku keenayo alaabti adigoon wali qaadanin isaga ma keybi ma yasomaa mas'ala bannaan bukhle yar lagayb kulaysara qofkii muddo 10 kun laad u dhiibtay alaabta iyaga baa ku tiray mudadiina markaas abaad magacowdaya 6 bilood ba magacowdayeen 6 bishii wax aad qudsiin muharram ay keenba qudsiin marqa bishi muharram bay waxa la gaarnaa dhul qadaba la taageeyay ayaa waxa dhacday marqaas xawaanayaan yaa qudsiin alaabti aan ku dhulay alaab kalaankaaga bedesho saxii oo alaabti aan ku dhulay adigu iska qaado waan ka iibiyee alaabta marqaas xawaayaan kala uma ilaabta islaab kale ku beddelshay intaasi kuugu dhigay faa muddan marhadayna garin ilaabti waa bedelinka ta wax kale ka yeebsan qartahay sagaa lacagtu waa siis siimoqtay ilaabtu ku keenay inuu iska deeyo ilaabkan baasi qaaray bas wax kale bedelna isinuu wax kale istaabka dhigtaan قال مالو خوري في, ما في من سلف قفكه قرص دنانير دنانير او دراهم او دراهم قال مالو خوري في من سلف قفكه قرص دنانير دنانير او دراهم في اربعه اثواب افر افر امر او موصفه التلمامي يعني العقد يدنانير او دنانير او افرتان مره نوعا سيكن افر قميص نوعا ساه هو ان الى جن متل halaa ma hala ajala mudadii mal qigaadhay taqaaba saaxibaha saaxibkeedii mal qaas uu gudiitan dalbay yaacne qofka iskaraha mariyaha wuxuu yiri isii uu ka gudiitan dalbay macna waayo salam yajidha inta wakhtigeeda kamun helin waka wuxuu difaafteedii qabiis keen kamun helin markaa uu waayay wuxuu sameeyay wuxuu jidka inta wakhtigeeda xukala tiyaman marro dunaha asaqti mar ka hooseeyso minsiif taa nooc ina kamida waa yahay faqala wuxuu kuu dhigay qaladkii calaayhi dushaysaa alwafal mara ala aswaabo marayaha lagu lahaa uux dii kan ku sidii bihatan sanadiga tatwaas deed mara afar badii xitay tan si qaado sidii deedan kaaga dhigo min siyaab dhalkiga hadiyadana inuu la baasbidaal kan raahle baa kuma sunuulay saabtaha wuxuu qaba jilsiin inuu wada shee isku jilsiigoo khilaafsi yahay laba ايجا حاجه ما خاي كل بدريه لا باس به دمر و خوليه كل بدريه خوي ساود صيق كونان سمدحين اوكا اللهم صل على سيدنا اذا خرب الخوقات تلك الاطفال من رضايتها التي تاسيو دي حسينيو قبل ايا استلقان خلدت الى ذلك السكن دي مريها ودست توا وديدي كووا كلااد كهشاي كووا كلان و دا سن قادنيا haddaba dalqaataa aafarkii waa caadi laakiin dadku dawmadon noocii ku kan waan ku badanayaa oo ku jiraaho jinsigooda dambar ka iyo nafciigoodu kala bedelan yahay marka way yar lahum su'an aha fa yin dakhalaad suuq la لا la jeen mudada ay كان ذلك fa yin walaa islu xumo suubato way in kaan dalalka oo baa markaa قبل yahay الأجل xillal ajri muddo intee markaa saxawayaan way in kaan adu yahay dalalka fin dakhala haddu sooq la dalalka la jeelo mudda sooqashay finowso allah ismuu banano waxaan ka dhali ka qablaa هدين xillal ajal الله dib haddana gaarinba finowso allah ismuu banano ila yabiicow من wiya fiyaab mudan muran laysa min sif fiyaabi min isin fiyaabi noocii marka dadkii ka dugogmooyaan alatii taaso salaf waxa baray fiyaad xidid waxa uu xidhay muddooyon gaarin haddu yiraaho noocinta iska dayo tan kugu beddelo sidii muraafsiyo yeeleeyay ismuulayahay بابو بيعو النحاصي محاصي اللي بيو بابو كنا مختمعنا محاصي اللي بيو مرقص حويا يو الحديد بقتها يو ما اشبه ما او حشبها ومن ما اكي كمودة يوزول ميزامه حديدك ويه اهنب ليداها لو قضى مرقى فارنسي مرقى لقى اهد ايو اهنب ليداها حديدك اهنب ليداها حد ويالله سألو قضى هندقى روحيدا لوها لوها بيداها لوها مرخص حويا ودا اشبهما حديث واسده محاسيده ودغريسي مرخص حويا ووخي المسكو يقالي لو قدا فارس مس مسكيدان كن ديغنا تاني تانيبا بين تانيبا مرخ واتانيبا مرخ واي وما اشبهنا وحويا ووخي ان لكيديسن كلم لنا قودلين ويهن هو معناه ساسكودو ما اشبههما ومحنا قال ما وخل الله امره مرخ ان دا ناقتيدا في منقفكه كان ها ألام روامر خو عندنا نغاجا تي في من قفكه كان في ماشين كان ادمين ماركين كمد يوزن ميزامو امي غير الذهب والفضه الذهبيه والفضه نهين وميم نحاس ومحاسي يو وشبه يوشبه وحي يو شبها يو يو يو واشبه بحكوضات وماعدلتي احنا ميداه والرصاصي رصاصته رصاص ايوا في رصاصه في المرحله الالي ايوا الحديدي بالطه ايوا القضب بقضبه مرقاه قضبي غن اسناو خليها wa sheyiga inna arabiga xariira alqadsobaaliska jiraa sheyiga qoyna waxa jira qadbi iyo qadbi weeydahan wala hadiid iyo badqbi iyo tibni tibni marqa tibni wanaagsan waxa la curo oo xoolo waxa curaan ba badana tilmi loo yaqaan wala ذلك iyo sheyiga dunta laga sameeyo marqa waa qadbi laga leftis oo maash baa dadka wixii shaba umaaki tuna من sifri waahid nooc kaleena kamida isnaani bi waahid labadii hal il isku yibiyo biyadan biyadan laacin haya ay saay tay wana baasada baatamale ayu qadayna qaado rayd dullo yani wuxuu leeyaa sheekhu wuxuu saa u leeyaa iyo qoo isku sanfiyan muslimadu waxay gashay kadii waa waxyaalaha maducuumaarta iyo waxyaalaha la keydisan kara dadku ay qootaan waxaas ay riba gasaa u leeyahay ama waxii maducuumaad iyo qood dadkan noqon karaan iyada ma gasaa u leeyahay macna sadaltii waxba dhiman la bileyahay haddii la qalbasano yadan biyadii mud qawla baas waa يابا برق <تصفيق> يونسومد لواي قسا هندو لكن اشياء الملزامك وقيدانت اي معنا يا دنبيه دي مارخوود سايتاي ولا باس دباتن يو خله لقاد غط لو حديد حاله قبل او برء برق <تصفيق> يضل لي لا مارخوود لو بديل حديد مارخا لسوي بيو ورد لو صفر حاله هدول او نحاسه لو مارخوود او قال ما ولا خير خرقو سو في دحديثه اثنان بواحد من سيف واحد النوع ila ajal mudda laga gaaro waxa macna muddo inay soo dhax gasho xaroom leeyahay iyo damiyad waanay tahay fa ila xilafas sifan laba nooc oo kala duwan xilafan midalka ka kimida fa ma noq xilafas xilafoma xilaf koowno noocadaado falaaba sadexbaatanne bi ayu khadena qaadme ilaa xaqiisaa laba bi wixid hal ila ajal muddo laga gaaro way nakhsarafa fi ism magar raso khilafana wa misru rasaasi wa anuku ukala de ek wa skwistr behan wa yar rasaasi ya anuku haykili magan ba ukala dugane laakin wax haykili rasaasa lafteeda la dhaaliyo way anuku waye iyo sooftii barka haasan faan ila agro waan naya ayu qali la qadimin yahay hadis ee laba bi waaxid hal lagu qaado ila gelmada la gaaro qala maali guuxuun maashtarayti waxa ay soo yeestaan ee asnaafii noo u yadan qamida waye marqa kulli hadan mantid fala baasa dabaatan mal aan wa misal mid tawacuuda wa bayu qaaami dhaamki khaas ku taamar qabala qabdu timu doosocda ان qabala antan ku doontaa qaadan ka hor milqidi saaxibiin laakiin qofki saaxibiisa kaaymi qaldii ka soo ixtaday timu doosocda yani midii saaxibi saaxibkiisa waa inuu ka iibin aladi saaxib ka soo ixtaday ixtaday tahuu akasa soo ixtaday hagiisa qofki alaarta markooda ka soo ixtaday macnaa inuu haseeysa salamar xadad waxa way alaabka ku bedeli kartaa ama marka dad soo qaadato alaabteeda ay gacanta ay soo gasho gudaha ay soo dhigato dibadda ugu yimid kartaa laakiin alaabtu way wali qaadan isaga laftiisii kama yimid kartid sidaa qabta marka qaadato marka saban waxa uu laagtiiisa ila kunta marka qaadato 8 toog iyo 6 keenan iyada marka xusuu wayan baaygan umuwo waznan ama la بنخدم نخدم يمرخه خو يس العلاقه معنا او الى جلا مودل وحويا yaani arkan ka farka u dhaxaya wuxuu yahay annaba madanahu kan damaan kiisiga madhawiisoo min xaqaa uu ka ahay idash tarayto marxasay uystay bizaafan sawdu duuma walaa yakuun ma ahanayo damaanuhu damaan kiisiga min xaqaga idash tarayto wazna saw mizaam khasay uysto hatta tazino inadi mizaamaysoo wa tastawfi qadanaayso oosanayso walaa ka sana habu maashi kale uu khalqa cabayaa wayaan oo samayto marqalayda xaqayga fi قال مالكوحول على الأمر أمركا إذا كان هناك شيء يكرر الميسو أو يزن الميزانه أو يملك لا يكرر العلم ولا يشرب العبيب مثل العصفري عصفر قوى كلام أمركا صحوية مثل العصفري مثل عصفر قوى كلام أمركا عصفر قوى كلام أمركا صحوية جوية ahaa wuxuu jeeyay waaji rinji rinji noocyo sanac kamid oo yaan waan nooc ilaafti wadaad oo marka soo yimaa iyo xabdi abqadaa yaqbilsha geena laga soo daadiyo wal ka tabii geedka ka foonqulaydo waxaasba iyo ismuudda ka wixsheeda anoo من baas libaatanay baa in uu xadanu qaadan min kule sanf nooc kamid oo sanac kamid oo yaan isnaan lama bi waaxid hal waan hayaa laba نفضل نعمل فإن اختلاف السيمفاني لوادي النوع حتاس خلافات فظال الاختلاف واختلاف وقعه وعضاده فلا بس دباتمالي با بييخدي نقاد من ما حقوقه اثنان لابد يواحد من هالنقاض لاجل مدمنجانو ومشتري حين سو يسلم من هذه الاصناف النوعيه القبيله كلها ضمانتي سنا باس دباتمالي بييضعي اللي بيقبل يستوفى انته لو فصل الكور ملخه اذا قبض ثمنه لعكسه حقوقه طلب من قدر صاحبه صاحبي صغير كنو قاطملقه الذي كان اشتراه من قدر صاحبه صاح كيف سموه يعني الذي قصوه اشتراه كثير من حقيسة كي مرخوا للقصوه اشتري وانا مرخى كي مرخوا كي مرخوا قال مالك الحوري وكل شيء شيء كثير وينتفقوا يكون انتفاعا بيه شيء عن الناس وضادكوا ومين الصلافين وعيضك مذا كل هادماتين وان كانت الحسباء بيوحا بحانا قصائي قروحا معنا قروحا معنا قذادتكوا يكون انتفاعيا كل واحد ينتفاع منه والوضاك مذا والقصتي يقصر والقصة, والقصة واسبرك ويا يقارب ذلك واحد وكل شيء شاي كصون يتفعه كنت فاعان به الشيء الناس ودادك اميل الصرافه معيدك كل هذا مجد وكانت الحص باه حاولوا اقتراحه اي والقصه السبركه فكل واحد يكتسب منه هالووده كميده بمثله لي لا لا في مركز له يبيه الى اجل مدن لا يغارو لا لاك له يبيه مدن لا يغارو واحد منهما وواحدهم حل شيء ومنهم على وضع كميدانا بمثل الصواق العديد الذي يقوله وزيادة شيء يشير زيادة ومشيء عشياء عشي كميدا إلى أجل المدلقة رفورهم ويانا مثلا السيبر بعض الصواق العديد السيبر كان يقف في اي بي سي لكنه يرغب على صحيح ويانا السيبر كان يبدلت لكنه يحتل بالشرط يعنيها انتهى الصواق العديد السيبر كان يسبب فبدلنا لكن انت اي صراعك وحواك كافي عنه مدلنا عنه يواربوا لي الشيخ رحمه الله باب بقابلناه عن باعتين في باعتين والله عالم وصلى الله وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم